وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتَخُذُونَهُ بُتَانًا وَإِذًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم سيقن وليوا ولستن تكن فحما نکحا اباكم من النساء الا ما قد سلف إن هُوَ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامماتكم واماتكم اللاتي انكوم واخواتكم من الراضات وامهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم إِسَاءَكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِغِنَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِإِنَّ فَلَاجَ نَاحٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَحَلَا ان لَكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا